ما إن يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر